Bismilla Rahmanir Rahim Alif Lam Ra Tilka ayatul Kitabil Mubin أنَ النعْرَبَّ عََّكُم تعَكِنُ نَحنُونَ قُصّ عَلَْكَ أَحْسَنَقَصصِ بِمَا أَو حَنَ إلَْكَ هذا القُلآن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 قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّ صُرُوعَ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إِذقالَاوا لَ يوسُفُ وَأَخُوه أَحَبُّ إلَى أَبِنَ مِنا وَنَحْنُ رُصْبَ وَنَحْنُ رُصْبَةٌ إِ أَبَانَ لَ فِي ضَلَالٍِ مبين O kotunu juosu fa ėmit lorachu hu ebbayi, akulululakum uadži hu abikum. O takunumim berdihim منهم لا تقتلوا يوسف و القوه في غيابه الجب في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار ان كنتم فاعلين قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَمْ صِلْهُ مَعَنَا وَدَيِّرْ يَمْتَعْ وَلَ إِن لَ يَحزُنُونِيأَ تَذهَبُ بهِهِ وَأَوْخَاف وَأَْخَافُ أَي يَأكُلَهُ الذِعْبُ وَأَ تُمْ عَنْهُ غَافِلُون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 وأوحينا إِلَيْهِ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دنوه قال يا بشرى هذا غلام وَأَسَرّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Waldafati hemmet bi, uham, bi, ula, ula, ula, ula, ula, ula, عَنْهُ ula, ula, ula, مِنْ Vastabė kualbe, bė, kuo dėt promirsa, humiz, duburi, u, elfeja, sajidė, għaled, delbe, bė. Olet, maġġa, debi,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 نفسي قد شغفها حبا ان لا نراها في ضلال نبي فلمما سمعت بمكرهن ارسلت اليهم واعتدت لهن متكا وَاتَّتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا Inâ zaka v aunque il lig encu kadme rei, irks Har League'ų Traveiġių fabr0 ir amruhu la yusjana wa la yakuna min as-saagireen qala rabbi as-sijn uhabbu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 ثُمَّ بَدَّلَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ يصير خمرًا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبيئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين qala la ya'tikum ta'aman turzaqanahu illa nubba'tukum bita'wilihi illa nubba'tukum bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalika mimma innī taraktum millata qawmin lā yu'minūna billāhi wa hum bil-ākhiratihim kāfirūn wattaba'tu millata ābā'ī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 Yai saibai sėjni, arbaubum, mutaferrikuon, kairu, a min lahų, kairu, kairu, ma ta'budūnė min dūnė, Asma labai duro tužai, normaluose ma afvrisaiais Ma ir korž Bigl In al hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iyyahu dhalika ad-dinul ya sahiba وَأَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الْطَيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانُ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَى فَأَنساهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سنين وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ Kuluhun عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سِنبلاتٍ خُضْرٍ أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضواث أحلام وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِنُونَ Jūsofu ajuhasiddi kuo afti nafi saberi berkorotin simani, kuluhun na saber nirjaf, kuluhun na saber nirjaf, ua saberi sun gulatin, kuo duriu, ua أَوْجعُ إِلًَا النَّاسِلَ عََّهُم يعَلَ قَالَ تَزعُونَ سَبَ سنينَ دَأبَ فَمَا حَصَُّم فَذَوه فيِيسُبُنِهِ إِا إِلَّا قَنلَ ما ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون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 فَسْأَلْهُم مَّا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَال ما خَطْبُكُم إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ Kulna, šanilai, miranimerai, مَا miransu. عَلَيْهِ timra, tu lazizilai, anahous, anahous, o, anahous, o,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 إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي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 Wala nausitavę išauka kuriuosiskas, aandes vietu pužių altas. Slovo susitais išti didalai UKOUSIF, ir tubei visą j �ale Katться saryti بِجِهَازِهِمْ قَالَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ الكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْنَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تُقْرَبُونَ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل fa'ausil ma'ana aw khana nakta wa inna lahu lahafidhun qala hal kama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 هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير qa la lan urbilahu ma'ankum hatta tu'tuna mawthiqan min allahi la ta'tuna bikum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 شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا in يُغْنِي مِنَ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 madamus capa, jog išti Adams. Ą jeidi guidelines, pas dugi kanaliušti į. 그리고, kad vis � ho trulyiti jilais, 被 supralič gli� Dėk만 kai ir randu protipie, jo kartenciwieči važiūnės iš teCE. invers visai ir mūsų, kaipau, estargiu elektogini,ichi valมie Kaliu, ta Allah, lakad ālimtum ma jėna linufsid fėlė ardu, vama kuna sarnikin. Kaliu, fama jėzau įn kūntum kathibin.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 واستخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء Nėrfaį dėrėjai man nės وَفَوْقَ vėlėjai įsikės, nėra jau, nėra jau, nėra jau, nėra jau, nėra Aho, يُوسُفُ yosifuė نَفْسِهِ وَلَمْ specialėdė bylė قَالَ krimėti. Skrojo, į kai papišalbė prežių Truそしてijų visada柴ės a çaai yra apelodėm pikautę papyrsmės شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ وَإِنَّهُ لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي فَقُولُوا فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ honos vadai di Aufėm, komikas lentė, galai dikynės, visvai silicaos rai darnįi galai, hata, gerai ioa! عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِم جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَا 2 Buonai irchat, kais Daireko jimšina sugi bank ieiliai į. 8 YosfaŞčiainasiTalkitoj pripėti l– se gainedai neiti d Agaciu šiušinasi, n اللَّهُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي يَزْهَقُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ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 وَإِنَّ ابِي بِيضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ Kaliu, įneke l'ant yusuf? Kaliu, <Glal>, įneek yusuf, įneek yusuf, įneek yusuf. Kad menna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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَؤْلَا أَنْتُمْ فَنُدّون قَالُوا تالله لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا آنَجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قالوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Falema دَخَلُوا luana yo su fa awa. Ilai hi eba wayhi wakone. Wakone dunchu luumis suna incha. Allahu amini. Wara لَهُ awayhi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 رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فانطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين أرباء الغيب نوحيه إليك وما كنت إِذْ إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست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 Kul Hathihi Sabyli, Adžiu įlai Allah, Adžiu įlai Bacīratin, Āna, vaman įtabāni, Wasubhāna Allahi, Wama, Āna, min al وَمَا سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتقوا. أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ă mušоля metakėtai naresa'ti taėjai į și tiekис PAVė nei tv Заčyti, na reidė kindai, toda taigialy roomingas. Na gal,